أخوتي الكرام أعلم أنني قد تأخرت عليكم فسامحوني نسأل الله للفعل أن يجعل ذلك في موزين حسنتكم نبتدأ بإذن الله الدرس الليلة في الكلام على نظرية العقد أريد أن أمم شمل المسألة لأن المسألة جدا عند المصنف والمصنف الظاهر من حالي أنه حنفي ولذلك هو بيحاول قد كان أن يأخذ في أمور معينة تتكلم فيها تكلمنا عنها مسألة الوفاء في العقود وغير ذلك وأيضا الكلام على ال مسألة الشروط في العقود ونتكلم هنا عن عقود الوفاء العقود الذي يجب الوفاء بها لكن أنا أردت أن أفعل شيئا آخر قبل أن أتصل في مقالة هو النادي آخر ما يمكن أن نتكلم عنه في المحاضرات في هذا الباب رضي الله عنكم جميعا الكلام على الشروط مسألة الشروط في هذا الباب مسألة الشروط في العقود والشروط في العقود هذه من أهمية مكان أنت تغيبت كثيرا انا أتضايق جدا ممن يتغيى في الدروس جدا أتضايق ممن يتغيى في الدروس ما يعني هذا مهما يحدث مهما كان مهما يكون الغاف الدروس ليس بجيد بحال الاحوال أحوال أنا قلت يعني حتى الإنسان وإن كان هناك بينه وبين ربه وكل إنسان كذلك التجاوزات التعديات كل ذلك في جانب ودروس في جانب آخر ما يصحب حال من أحوال التخلف عن الدروس التخلف عن الدروس هذه معناها اسقاط الباب معناها عدم الإبطان معناها أيضاً عدم عدم على الاستمرارية يجعل المسألة ليس فيها احترافية طلب العلم فيها الهواء والهواء لا يعني لا ينتجون لا تعتمد عليهم مع على ذلك الأمة الهواء ما استطيعون فصل الخطاب في المشكلات. هي. نقول بالنسبة لشروط شروط تكون مقترنة عليكم السلام عليك عليكم السلام وبركاته عليك. شروط مقترنة بالعقود وشروط يعني آآ آآ لا تقترن بالعقود وأثار العقود وما ترتب عليها وأيضا مسألة الوفاء اللي تكلم عنه في مسألة الخلافة بين الظاهرية وغيرين نعم وفي أسباب تكون في العقد ضرورية هل ومسألة الإقالة أيضا في العقد هذه مسألة تهتم بالعقد من الأهمية بالمكان فنبتدئ في الكلام على مسألة العبد ثم بعد ذلك الكلام على الوفاء الوفاء بالعقود في هذا الباب نتكلم عنه بعد الكلام على الشروط الشروط في العقود من الأهمية مكان الشروط في العقود من الأهمية بمكان حفظكم ربي وأحسن الله إليكم أنا أصلا أتضايق جدا كما قلت به التقاعص المصفي لما التغيب حتى الآن حتى ما أتيتي بالعذر الذي كان لك على الغياب الشروط المقتلنة بالعقود ما يضع بين العقدين فيقيد أثر العقد وأيضا يجعل الأمر معلقا أمر زائد على أصل العقد الشروط المقتلنة بالعقد تكون شروط صحيحة وشروط غير صحيحة شروط المقتلنة بالعقد شروط صحيحة وشروط غير صحيحة تعلمون مسألة الشروط خلينا نجعل لكم الدليل هو الأساس في هذا الباب لأنه عندما يكون الدليل وأنت تذهب يعني مع الدليل ستجد ما فيه منتاز, منتاز. وأعوذر مقبول جدا وجزاك الله خيرا أحسن الله لك على أدبك وبيان تبرير الغياب أشكل لك هذا الأدب وهذا الفضل جزاك الله خيرا أحسن الله لك أنا أقول هنا بالنسبة لمسألة العقود أصل وأساس الكلام على العقود هو حديث بريرة بريرة تعاقدت مع قومها وكانت أما تعلمون على المكتبة وذهبت إلى عيشة أن تساعدها في المكاتبة شوف ما ممكن تفعل ذلك. فذهبت إلى عيشة رضوان الله رضا بحيث أنها يعني تساعدها في مسألة المكتبة. لا بالشحن. طيب <سؤال> الله أحفظكم من كل سوء الله أحفظكم من كل سوء الله يرضى عنكم جميعا الشغل الشغل طيب شوفها فبريرة ذهبت إلى عيشة رضي الله عنها أرضها أن تساعدها في مكتبتها قالت أفعل وولائك لي فذهبت إلى أهلها فقالت نعم والولاء يكون لعيشة رضي الله عن أرضها. فقالوا إن أرادت ولكن ولائك لنا ولكن ولائك يكون لنا تعرفون مساءة الولاء يعني هو لو مات وترك مالا وما عنده أحد يرثه الإرث يكون لهم هذا المعنى، هذا هذا المعنى، فقال فقالوا نعم ويكون ولائك لي، يعني نفعل ذلك، لكن ولائك يكون لنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر، وقالت يا رسول الله، وقالت الأمر واحد من ثلاثة، هم قالوا الولاء يكون لهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شفنا تعزير، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت لهم الولاء. اشترت لهم الولاء ثم قام مغضبا خطيما في الناس ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وهذا التأسيس العام الذي نسير عليه في شروط العقود ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط الله اكبر الله يا مخضر حسن الله عليك كم نسعد عندما نراك تحرسين على الدروس بهذه الطريقة كم نسعد حفظك ربي و الله إليك و رضي الله عنك و الله في عليائه أن يشكر لك الإحسان وأيضا الحرص نفع الله بك الأمة الإسلامية نفع الله بك الأمة الإسلامية اللهم امين ربها نعم التلفون يا انس تليفوني طب ماشي تليفوني جوه, جوه بيضرب انت رد فقال اشترت لهم الولاء ثم قام مغضبا اناس تعال بس هات لي التليفون ان هو الان النت بيبوس خالص مش souci التليفون بتاعي اه كان بينورين رديت عليه ورد ما ردتش ما جاي ارد اكتر طيب بس. هات يا ابني لانه الواي فاي هنا عامل صعب جدا انت ابني نعم اذا هنا الشروط قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان مئة شرط فهو باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط بس سمحوني لأنه الفيس الآن ما في على الله يكون توصل الآن وأطوف الحمد لله تعليم المفروض يأتي الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى نعم إذا الشرط كما قلنا قال قال الشرط لهم الولاء تعزيرا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما الولاء لمن أعطى وإنما الولاء لمن أعطى <تصفيق> يعني. عليكم السلام وبركاته فإذا هذا الأساس في الكلام على الشروط شروط في العقود وشروط العقود كما قلنا شروط صحيحة وشروط شروط ضعيفة ضابط الشروط الصحيحة هو أن يكون صفة قائمة بمحل العقد وقت صدور العقد يكون هناك صفة قائمة بمحل العقد أو, أو ما يقتضي العقد أو ما يلائمه وهذا القضي المتفق عليه بين الفقهاء أما مرض في الشرع دليل بجوازي او ما يجري عليه التعامل كما أضافه فقاء الأحناف أو ما يحقق مصلحة مشروعة للعاقد هكذا قال الشفائية قال أنه يكون أول شيء يوافق مقتضى العقد أو يحقق مصلحة شرائية للعاقد أو للمعقود عليه من أمثلة الشرط الصحيح وهو يوافق مقتضى العقد القبض في العقد القبض في العقد وقال بعض العلماء أيضا اشتراط الرهم أو الكفالة بالثمن المؤجل اشترى زيد سيارة من عم بمائة ألف فهنا اشترى السيارة يقول له اشتريت ان تدفع لي قبل ان يعني تستلم السيارة تدفع المال تدفع المال يشترط ذلك يشترطون أي ذلك له أن يشترط فهذا الاشتراط له فيه مصلحة أو يشترط كفيلا بالثمن المؤجل يباع له دفع لهم قدمت المقدمة 100 ألف وأراد أن يقصت المائتين قال أتيني بكفيل فإذا اشترط كفيلاً أو اشترط اشترط رهناً له ذلك لأن هذا في مصحت العقد. نعم وأما الشرط الباطل أو الشرط الفاسد طبعاً إذا قلنا شرط باطل أو فاسد فا الشرط الباطل أو الفاسد هذا عند الأحناف كما قلنا. وش الفرق بينهما الشرق الفرق بينهما الأحناف يقولون أن الشرط الفاسد يصحح العقد فيه يعني قد يترتب على العقد أثاره يترتب على العقد أثاره أما إذا كان شرطا باطلا فلا يترتب عليه أثاره بالمعنى أنه يصح أن يصحح العقد الذي فيه شرط يعني ااا باطل إذن هنا يعني عندنا شروط صحيحة وشروط باطلة عليكم سلامة وكاتو صحابة القلم المبري والإبداعات كيف أنت يا أستاذ الردينة يصل الله عليك فالشرط الباطل أو الفاسد ما لا يقتضيه العقد ولا يلائم مقتضى العقد ولا فيه مصلحة للعقد كأن يقول مثلا أن الشرط يؤدي إلى غرر فإذا كان الشرط سيؤدي إلى غرر فالذي يؤدي إلى الغرر يكون فسداً يفسد العقد بهذا رحظة مالك السلام عليكم أنا وضعي عندي درس ممكن ساعة أو تسل. بعد ساعة سواني سوان. نعم هذا أدب منك جد أدب جمّة أميرة جزاك الله خير نعم جزاك الله خيرا إذا هذا الشرط الذي يقول إلى الغرار يكون شرطا فسدا لأنه سيؤول إلى مدة نزاع ومدة أيضا بطلان للعقد. ومن هذا النوع ما يكون فيه بطلان العقد يعني يرجع العقد بالبطلان ويطبق فيه قاعدة يطبق فيه قاعدة مطلق أنه الفساد نعم كبيع حيوان على أنه حامل وهذا هذا البيع باطل لماذا باطل؟ يعني هو يشترط في الحيوان أن يكون حاملا هذه مسألة فيها غرر هذه مسألة فيها, فيها غرر أو تقول إلى الغرر فإن كانت تقولها الغرار فالشرط فيها باطل الشرط فيها باطل وأيضا إذا عقد عقدا يقول إلى الربا كان يبيع ذهب بذهب دون التقابط في المجلس يشترط عليه يقول أن تقبض المجلس أن تقبض مني الذهب الذهب بعد المساء أو يشترط عليه بأنه لا تساوي لأنه يقول ذهبك ليس مصنوعا وذهبي مصنوعا أخذ فرق الصنعة أشترط بأخذ فرق الصنعة هذا شرط يقول للربا وهو انشروط رباوية وإذا كان شرطا رباويا إذن فلا بد أن يقال الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان يرجع على العقد بالبطلان وقد يقال أن هناك عقود تلغى ويصح العقد وهذا ما قاله الحنفية عقود تلغى ويصح فيها العقد وهذه مساله طبعا مسألة فيها ما فيها لأنه في خلاف بين العلماء في هذا الباب عليكم السلام عليكم. الله عليكم. منها مثلا <تصفيق> لو اشترط أحد العقدين في المزارع أن لا يبيع الآخر نصيبه أو يهبه لفلان ففي هذه الحاله عقد المزارع صحيح أو عقد المزارع الشرط هذا باطل يلغى وهذا الحق أن نقول بأن هذا من كلام الحنفية الحنفية لما ذلك يرون ذلك يرونه بأن هذا الـ الـ هذه الشروط شروط فاسدة لا ترجع على العقود بالبطلان يمكن إلغاؤها لتصحيح العقد ممكن تفضل تفضل محمد رضي الله عنك وأحسن الله عليك تفضل إذا قلنا بأن هناك عقود صحيحة وعقود باطلة وعقود عند الحنفية فاسدة الفرق بين الثلاثة العقود الصحيحة تترتب عليها اثرها العقود التي بشروط صحيحة تترتب عليها آثرها والعقود التي فيها شروط ليست صحيحة رضوانك الله عنك أخونا الساب أنت عقونة حقا رضوانك الله الله عليك فأقول عقود تكون صحيحة بلا شروط وتكون صحيحة بالشروط وتكون شروط تنصب في مصلحة العقد وشروط تكون فاسدة باطله يعني ترجع العقد بالبطلان وهي صحيح تقول تكون فاسدة باطله عند الجمهور وشروط فاسدة هذه عند الحنفية لا ترجع العقد بالبطلان يعني يمكن تصحيحها بالضبط بالضبط مثل الكلام على شروط الشروط الربويه في العقد الشروط الربويه في العقد كان يقول مثلا أنه إذا تأخر في الدفع يكون عليه زيادة كذا هذا شرط ربه الآن، فيقولون إن استطاع أن يتجنب تنفيذ هذا الشرط فله أن يتعاقد له أن يتعاقد إن استطاع أن, أن يتجنب تنفيذ هذا الشرط فله أن يتعاقد لماذا؟ لأنه قال شرط فاسد تجنبه يصح العقد، فيمكن تنحي الشرط الفاسد مع مع تصحيح العقد هذا كلام إحناه أو أو الحنفيه فيه فيه على عباد الله جل في عليه لكن الحق أنه في ذرية ذرية إلى الوقوع في الربا لا في ذرية إلى الوقوع في الربا لا محل والشريعة جاءت بسد هذه الذراع الشريعة جاءت بسد هذه الذراع لكن أيضا لا غلو ولا جفو بسد هذه الذراع إن تمكنت هذه الذراع حتى تتحقق حتى تتحقق الآثار العقد التي تتلطب عليه العقد هو ما يهدف إليه العقدين بالامتلاك الثمن يكون للمشت... للبائع والسلعة تكون للمشتري فعقود الملكية التي ت... ترد على الأعيان كالبيع والهبة والقرض كل ذلك أثر العقد فيه نقل الملكية نقل الملكية مع نقل الثمن للمتعاقدين فالبائع البائع يستلم ويمتلك الثمن سواء قبضه يعني نا ناجزاً أم أنسهه والالمشترى يقبض السرعة في وقتها هذه العقود التي ترد على الملكية فيها على العين فيمتلك الأرض يمتلك السيارة يمتلك البناية يمتلك الثلاجة يمتلك القلم يمتلك الأسورة يمتلك ما كان بأعينا مبيعاً والآخر يمتلك الثمن وفي العقود عقود المنافع أثر العقد فيها يأخذ المنافع لها كأخذ الإجارة أنه إن يمتلك المنفعة لا يمتلك العين يمتلك المنفعة على العين نقل المنفعة وباحث الانتفاع من المعقود عليه بعوض كما في عقد الإجارة أو بغير عوض كما في عقد الإعارة والوصيل وعقود التوثيق كعقد الكفالة والرهن أثر العقد توثيق الدين باشتراك ذمة جديدة مع ذمة المدين أو حبس الرهن حتى يؤدى الدين وحبس الرهن حتى الدين ان جاء الاجل ولم يؤدي له البيع لكن لا يغلق الرهن لا يغلق الرهن يعني إيش لا يغلق الرهن هنا يعني لا يقول بالمقايضه لا يقول له الرهن أمام الدين الرهن <تصفيق> لا الرهن أمام الدين فلا يغلق الرهن لكن يحبس الرهن ويقال له اما أن تؤدي وإما أن يباع في, في دينه اما في عقد الحوالة الاثر المترتب على ذلك بنقل الدين من ذمة المدينة الى شخص ثالث اثر العقد الصحيح في الحوالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل من أحيل على مليء فليحتل. والمعنى أنه يطالب الزمة الثالثة لكن الخلاف بين العلماء وإن قلنا يطالب الزمة الثالثة فهل إذا طالب الزمة الثالثة ولم يعطي يرجع إلى الزمة الثانية أم لا؟ دعا الجمهور قالوا لا يرجع والحنفية قالوا يرجع والحق أنه لما قال فليتبع فليحتل دلال عنه يرجع دلال عنه يرجع هناك عقود أخرى عقد التصرف المعقود عليه بالعمل فيه كما في عقد المضاربة وعقد الشركة وكما في عقد المزارعه والمساقاة في عقد النكاح الأثر أما بالنسبة لعقد النكاح فالأثر المترتب هو أن يحل له مكان حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستحللتم فروجهن بكلمة الله هذه بالنسبة للكلام على الأثار ال ال التي تتعلق بالشروط هناك أيضا مع شروط امور وإن صح العقد يكون فيها اختيار لانتهاء العقد وهو الفسخ الفسخ والفسخ حل ارتباط العقد ورفع حكمه بارادتهم طبعا قلنا الفسخ هذا ممكن يكون في مجلس العقد البيعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا قال أو يقول لا, لا أخي اختر البيان بالخير ما لم يتفرق أو يقول للآخر اختر والفسخ أيضا كما قلنا يكون بالإقالة يكون الفسخ بالإقالة وهذا أن يرجع عليه فيقول أخل والإقالة فيها خلاف العلماء أيضا هي فسخة انبيع الإقالة عند العلماء على خلاف هل هي بيع أم فسخ أنا أريد سؤال لطلبة العلم ما الفرق بين أن أقول الإقالة بيع يعني ما السمرة الإقالة بيع أو الإقالة فسخ ما الثمره التي اجنيها عندما أقول الإقالة بيع أو الإقالة فسخ ليتني أرى تعرفون الإقالة أن يأتي يقول أقلني وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال من, من أقال عثرت مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة نعم أريد الإجابة في المكس اللي يقول الإقارة ببيعون يكون بعد مجلس العقد أما الفسخ من طرف واحد لا أبو الوليد يا ترى تعمق البيع نقل الملكية راجية جيد يمكن ترى الأثار إيش الآثار ما أنا سؤالي على هذا سؤالي على هذا عندما أقول الإقالة بيع أو الإقارة فسخ الثمرة التي أجنها عندما أقول الإقارة بيع أو الإقارة فسخ أنا اردت الاخوه المفروض في الجامعه الاخوه هم يجيبون ذلك ما أدل... عليهم اريد الاخوه في الجامعه يجيبون عن ذلك انا قلت لقد تكلمنا عن الشروط وأنواعها، وتكلمنا عن مسائل الفسخ هناك أسباب في العقد ضرورية ممكن أن تبطل العقد بهلاك أحد العاقدين يعني، لأن هذه أيضا تكون وفاة أحد العاقدين او كلاهما. ماذا أقول لكم؟ ما زلت أرى. اريد الاجابه اين الاخ الافاضل طيب <تصفيق> طب خلاص أحيلوا لو أحالتم لا أجابتو أنا خليت إخوة إخوة عندنا في الجمعة تحيلوا وأنا أجيب لو أحالوا أجابتو أنا لكنهم سكتين ما ما حتى ما يريدون الإجابة عليكم السلام طبعاً تبارك الله عليك أريد الفرق عندما أقول الإيجار بيع أو الإيجار فسخ ما الفارق بينهما؟ أعيكم سلام وكاتب وتأخرت لدنا سكاينو والدرس ابتدى ينتهي يا يوجد تربة زيادة ونصانك أنا ما على يجوز في أي في رأي من قال إنها فسخ آه يا دينا ممتازة يا بشواندسة هي المسألة كلها هندسة فهندسة ممتازة يا بشواندسة يعني لكن هذا كلام لابد أن أعرف من أين أتيت به لأن هذا هو يعني أنا أقوله في أكثر من حال أقول لا لا رضي الله عنك أهناء أحسن الله عليك رفع الله مقامك نفع الله بك الحق نقول إذا ما الذي يفيدني عندما أقول إقالة بيع إقالة فسخ الذي يفيدني في ذلك أنني لو قلت الإقالة بيع يصح فيها أن أطلب منه زيادة يعني هو الآن أخذ مني سعر بمئة ألف وقال أقلني أنا أريد المال أقول له أخذها منك على مائة وعشرين أو مائة ثلاثين مائة واربعين فتكون الإقالة هنا ليس له أن يرد المال فقط هو يزيد وأقولي زيادة ترفع عني الضرر هي بيع فإذا استطيع أعطي أعطيه نفس المال الذي أعطاني إياه أو أقلل فأخذ أنا منهم المال في هذا الباب أو انا ازيد ممكن في هذا الباب المهم ان الاقاله اذا كانت بيعا صح لي الان ان ازيد وانقص ارفع الدراء عن نفسي بهذا وان كانت فسخا ليس له الا ما دفع وليس الاخر الا سيارته ولو حتى نقص فيها ما نقص. ايضا إقار فيه إقار الفسخ اقرب في اعطاء اخذ اقرب فسخ كذا انا عماد هو لكن هذا هذه طريقه من لكن هو صحيح الكلام صحيح هو بالنسبه لمسات العطاء والاخذ يعني زيادة والنقصان رضي الله عنكم ايضا من سبل الفسخ فسخ العقد انتهاء المده إن كانت إجارة مثلا إجارة فالعن البي إن كانت مدة أو عمل معين فإن كان التعاقد على مدة إذا انتهت المدة انتهى, انتهى العقد إذا انتهت المدة انتهى التعاقد وإن كان على عمل معين إذا حدث الإنجاز بالعمل انتهى فتنتهي العقود بانتهاء الوقت المقرر لها وهذا باتفاق الطرفين فإذا كان عقد الإجارة مثلا أنت تعاقدت مع شركة على العمل سنتين بمقابل راتب كذا فبعد أنت سنتين ينفسخ العقد إلا زارت التمديد أو أراد التمديد بالتراضي بينهما ينفسخ العقد بذلك نعم وإذا كان التعاقد على تهيات عمل معين قل مثلا الدهانات للشقة أو الدهنات للمكتبات فعنده مكتبات خمسة جيد جيد بس أنا المهم الإخوة في الجمعة أنا أريدهم يعني يعضون بالنواجز على المعاملات لأن المعاملات هي أصل الفقه في هذا الباب إذا تعاقد معه على, على مكتبات خمسة بدهان المكتبات الخمس وهو يعني قد انتهى إلى المكتبة المكتب الخمسة في الدهانات فينتهي التعاقد بينهم بانتهاء المكتبة الخميس ينتهي بانتهاء المكتبة الخميس إذا كان حاجة يسمونها العمال الص... يعني أنا كنت أعمل عاملا مع بعض العمال وأنا صغير في هذا الباب أعلم كيف يتعاملون يسمونها يعني تسمية الص... العمال يعني يسمونها طريحة إنه, أنه بياخذ منه عمل معين وهو يقول له أنا مالي, مالي وللوقت أريد منك أن تنجز لي عملا كذا فالعمل ده أنجزه في ساعة أنجزه في ساعتين انجزه في يومين انجزه في شهر هو له فالمساله أن التعاقد تعاقد على عمل معين على عمل معين فاذا انتهى العمل انتهى التعاقد هذا التأصيل الأول او تعاقد على توقيت معين إذا انتهى التوقيت انتهى انفسخ العقد هناك أسباب تفسخ العقد او انفسخ العقد بضروريه يعني ما في أحد يتحكم فيها وانفسخ بها العقد منها هلاك المعقود عليه يعني هو بي بيشتري وأبيع في السيارة السيارة تلفت انتهى الموضوع العين التي التعاقد عليها غير موجود ينفسخ العقد بذلك فاتفق الفقهاء على أن تلف المعقود عليه سبب لانتهاء بعض العقود لما لأنه يتعذر دوام العقد في ذلك فإذا كانت مثلا رجل زيد استأجر سيارة من عمر لنقل أثاثات ولنقل مثلا مواد له من مكان إلى آخر السيارة تلفت التعاقد ينتهي تلفت ليست بيديه بقال الله نازع، عاية السيارة ليس إذا انفسخ العقد لأن آلة, آلة التعاقد غير موجودة تلفت أو أنه استأجر شقة لمدة ستة أشهر للجماعة لأنه طالب جامعي فاستأجر ال الشقة لمدة س لمدة لمدة لمدة ستة ستة أشهر طلبوا الأجرة لمدة ستة أشهر في هذا الباب وب جلس فيها شهرا وبعدما ذهب إلى الجامعة حتى لتكون فجيعة لما ذهب إلى الجامعة انهادم البيت الشيء غير موجودة إذا كان التعاقد دفع له مقدمة سيأخذ خمسة أشهر لم يدفع سيدفع له شهرا والباقي نقول انفسخ العقد بينهم لما؟ لأن العين تلفت العين أيضا أصالة تلفت هذه العين تلف تلفت العين فإن التعاقد ينفسخ بها وهذا سبب مؤثر تأثير قوي في التعاقد من ذلك أيضا وفاة أحد العاقدين أو كليهما، فوفاة أحد العاقدين أو كليهما لا تؤثر العقود اللازمة في الجملة لأنه يتوارث الملك يتوارث ما عاد عقد الإجارة عقد الإجارة عندما يموت المستاجر أو المؤجر هذا عند الحنفية فقط لأن الجمهور يرون أنه, أنه أن الإجارة الإيجار عن البيع وما كان فرعا عن شيء أخذ حكمه ما كان فرعا عن شيء أخذ حكمه فإنهم يقولونات تنفسخ الإيجار بوفاة المجر أو المستاجر لأن المنافع ليست اموالا موجودة حين حين التعاقد فإذا بقينا عبد الاجاره بعد رفات أو ورثته ينتفعان من العين منتقلة يعني ملكيتها بوفاة المؤجر إلى الورثة والمنافع مستحدثة فلذلك قالوا لا, لا, لا توارث عقد الإجارة لا يتوارث وإن كان الجمهور يرون بأن الموت لا يؤثر في انتهاء عقد الإجارة إن كانت المدة بقية يعني هو أجر السيارة ستة أشهر وماته الذي استأجر السيارة بعد شهرين ففي الأربعة أشهر تبقى للورثة ينتفعون لأنه ملك منافع أيضا لأنه هذا الباب أنهم يملكون المنفع فملك المنفعة هنا نقول به أنه أن الإنسان بملك المنفع يستطيع أن ينتفع بها حتى ينتهي أجر ولا ينفسخ العرض بهذا الباب. وأما العقود غير اللزمه للعقود الجائزة كالوكالة والوال والإعارة والهبة والوديعة هذه عقود جائزة عقود جائزة لكل إنسان منهم أن يفسخ العقد كيف ما شاء لذلك قال العلماء. هذه العقود تنفسخ تم بوفاة أحد العقدين أو كليهما لأنها عقود كما قلنا تنفسخ بإراداتهما يعني من أراد منهم أن يفسخ العقد يفسخ يبقى بوفاة كل واحد منهما تنفسخ العقود غصب المعقود عليه أيضا من الأسباب التي فيها الفسخ لو غصب محل بعض العقود يريد انفسخها ففي عقد الإجارة الشفائية والحنبيل اتفقوا على أنه إن غصبة العين المستأجرة فلمستأجر الفسخ العين المستأجرة انغصبها حتى المستأجر فإنه للعين الفسخ لأن فيه تأخير, تأخير لحقي فإن فسخ فالحق فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين وإن لم يفسخ حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين الفسخ والرجوع بالمسمى حتى لا يضيع حتى لا ضيع حقه بهذا نكون قد انتهينا حتى من الأسباب التي ينفسخ بها العقود مع شروط الكلام على شروط الفسدة وشروط الـ الـ الشروط الصحيحة ما كان يبقى لنا أن نبين بعض شروط الفسدة أو الباطلة التي يعني ينضبط بها الـ الـ الـ الشروط يمكن أن نمر عليها مرورا سريعا لا ندخل معها لأنها حقا ستطول جدا لو تكلمنا عنها لكن المر عليها حتى نبين منها أنها, أنها يطبق فيها قاعدة منطق أنها يقتضي الفساد منطق يقتضي الفساد فالشروط كما قلنا شروط التي تؤدي إلى الغرر واضربنا عليها مثلا هذه شروط أيضا باطلة يعني يعني العقد يبطل بها مثال ذلك كما قلنا شراء النار الناقة على أن تكون حاملا مثال ذلك أيضا عسب الفحل أن أن يستأجر على اعقاق الانثى حتى تحمل فلا صح لأن فيه أيضا جهاله بل وعارض النهي الصريح عن عنه عن عسب الفح لأن فيه غرر أيضا والغرر مفسد ببطل للعقود أو اشتراط أمور محظورة يعني اشترط أمر محظور محرم شرعا يا إما أمر محظور، إما أمر يخالف الشرع منها كاشتراط كاشترة الغرامة على التأخير كاشترة الغرامة على التأخير نستهد الله يعني في فسيح الجنات و lap være ما أعطى والي شيء عنده بقدر فاصبر واحتسب نستهد الله أن يحفظك و يحفظ بك نستهد الله أن يعظم لك الأجواء المسوبة نستهد الله أن يدخلها فسيح الجنات اللهم امين يا رب العالمين فهذه شروط شروط تفسد العقد تبطله وإن كان حلف كما قلنا قالوا شروط تفسد لا تفسد لا تبطل العقد لكن قد تصح العقود بها أيضا كشروط شروط رهن العين المبيعة ترى لابد أن تفهم شروط رهن العين المبيعة رهن العين المبيعة هذا شرط يفسد العقد عند عند الشفيعين حبيلا قالوا لا وهذا عجيب جدا جدا لكن هو شرط يفسد العقد عند الشفيعين وصحيح عند الجمهور يفسد العقد لما؟ لأنه, لأنه يقود الآثار المترتبة على العقود يقود الآثار المترتبة على العقود كيف ذلك؟ البيع إن صح لابد أن تترتب عليه آثاره ومن الآثار تترتب على البيع هو نقل الملكية نقل الملكية ما معناه؟ ما معنى نقل الملكية؟ يعني ما يفيد نقل الملكية أقول حدث البيع والبيع كان صحيح وتوفرت شروط الأركان في بيع السيارة وقبض الثمن إيش الثمرة المتحققة هنا لما قلت العقد صحيح ماش والعقد الصحيح أنا, أنا سأيسر عليكم العقد الصحيح يترتب عليه أثاره ألا وهو نقل الملكية ما يفيد نقل الملكية هذا الذي أريده ما يفيد نقل الملكيه يعني الطلبه كلهم في في في هواتف ما في احد استع يجيب ممتاز ممتاز اسراء ممتاز حق التصرف حق الاستعمال كما قالت خديجه ايضا ممتاز ممتاز المغرب لها ملها من من العلو، أنا اعتذر اعتذر إنه بعض الأخذ الفضلات اعتبتني لأن قلت هذه البدعة جاءت من المغرب، أخوان المغرب ابتدعوها، ما قصدت كل المغرب طبعاً قصدت من الذين ابتدعوا بذلك، ابتدعوها ابتدعوها من المغرب نزلت على الإسكندرية والمسألة يعني بدع ب يعني بدع تعرفون البدعة معناها مع البلايا اللي لم نستنى بالسنة كيف يحدث لنا فاعتذر وعذري لكل المغرب وأهل المغرب كلهم فقراصي وسادتي ولهم الحق عليا ولكن أيضا كان بد أن أنوه انا كانت هناك السؤال صعب ليس صعبا هو معنا معنا حر حرية التصرف في هذا الباب وإذا كان حرية التصرف ما إذا كانت ملكية ما وبحرية التصرف بحرية التصرف ماذا ماذا تفيد بقى حرية التصرف ماذا تفيد؟ تفيد أنه يبيع ويشتري الرهن يمنع ذلك الرهن يقود ذلك نعم هذا صحيح مطلق صرف أيضا سكينة هذا صحيح فإذا هذا هذا هذا الأمر هو الذي أريده في هذا الباب الشفيع الحنابلة لما يقولون يجوز رهن المبيع وأنت لم تشتري من البنك سيارة يجعل السيارة رهنا له بيجعل على السيارة مرهونة عنده هذا ها ذلك هذا شرط يرجع العقد البطلان. لأنه يقود مقتضى العق مقتضى العقد هو هو إيش نقل ملكية نقل ملكية معناها حرية التصرف حرية التصرف معناها البيع والشراء ويقول له لا السيارة مرهونة البنك السيارة مرهونة البنك يعني مع ذلك أنه في حقيقة الأمر لا ينقل الملكية في حقيقة الأمر أنه لا ينقل الملكية. أيضا من أنواع هذه اشتراط ما يخالف ما ما أو يناقض مقتضى العقد مثل لو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة وهذا هذا هذا عند يعني عند الشافعي وغيره يبطل بيع به ولا قد نقول أفضل من ذلك يشترط شرط أن ينافي مقتضى العقد كيف ذلك يبيع له بيته ويقول بيتي هذا غالي علي بيتي هذا كان بيت أبي أنا أبيع لك بشرط ألا تبيعه لا يشترط عليه ألا يبيع فيكون هذا شرط يخالف مقتضى العقد فيبطل فأكون هذا الشرط يخالف مقتضى العقد فيبطل أو يرجع العقد بالبطلان هذا الخلاف الفقه بين العلماء في هذا لكن هو الشرط يبطل, يبطل. وعند الجمهور يرجع على العقد بالبطلان ما يصح أو تزوج زيد عائشة فقال لها أتزوجك على ألا تحلي لي ولا أمس الشعر منك شترى شرطا شرطا شرطا, شرطاً يخاطب خاطب العقد هنا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم واستحللت فرجهن بكلمة الله من الشوت أيضا ال الباطلة ما اشتراط ما يؤدي إلى الجهالة أو إلى الغرر كما بيننا اشتراط ما يؤدي إلى الغرر منها أنه الصريح الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن بيع بيع حبل الحبلة نعم بيع حبل الحبله وهو النتاج إلى النتاج هذا هذا أيضا عقد هذا شرط في العقد يرجع على العقد بالبطلة لأنه شرط فيه جهالة أو يؤدي إلى الجهالة أو يؤدي إلى الغرر والغرر مهدت نزاع فلا صح العقد بذلك أو يشتريت عليه أنا أبيع كاد الساره أن تبيعها لعمر أنا أبيع كاد الساره أن تبيعها لعمر فيشترط عليه فيشترط عليه شرطا في العقد أن يبيعه على أن يبيعه لغيره هذا أيضا شرط لا يجوز بحال من الحوال من ذلك أيضا اشتراط ما لا يقتضي العقد إن كان فيه منفع الباع أو للمشتري لكنه ليس مما كانت عليه عادة الناس بهذا الباب إذا باعت ضرر عن يسكن الباع شهران ثم سلم لو هذه الشفعية رفضوها وأما الحنبيل قالوا بصحتها وعمدة الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له بيعني لجابر بعني جمل قال ما عندنا نضح له، قال بعنيه بعنيه بأوقية ثم قال أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك وضرهمك لكنه قال اشترطت حملانه إلى المدينة فاقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهناك عقود الحنفية قالوا هي هي فسدة لكن يصح العقد معها يعني يحكم بصحة العقد مع محاولة مع ابطال الشرط هو اشترط ما امر ينافي, من مقصود ما ينافي المقصود من البيع كان يشترط البيع على المشتري الا يبيع الا يهب الحنفية قالوا هذا الشرط يسقط والبيع يكون صحيحا او يشتري شرطا قد يخل بالثمن بجهالة الاجل يقول له أنت انا اشترطها بثلاثمائة الف دفعت لك مائة وحينما يصار سأدفع لك مئتي ألف بعض ما يقول حينما صار توقيت وبعضهم يقول حينما صار ليس توقيتا فهذا قول الجهلة واتكون مدة نزاع يقولون يفسخ هذا الشرط يلغى ويوقف التوقيت صحيح ليصح العقد وشروط أيضا التي تؤدي إلى الغرر حن فيها كما قلنا قالوا بها أن شروط فسدة لا قادس صح العقد بغيرها هذا إذا كان خارج العبد فنسأل الله لا أن ينفع بذلك نسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ بكم وأن يجعل ذلك موزين حسناتكم أن يجعلنا وياكم من المقلصين وهذه العلوم علوم من الأهمية مكان علم البيوع لا يتقنه كثير من الناس فوجب العض به أو العض عليه بالناجس، أو في أي أسئلة رهن الإشارة وبعد المغرب إن شاء الله بنصف ساعة نبدأ في دروس الدروس الليلية لنا بإذن الله تعالى نبدأ بالقاعدة الفقهية ثم بعد ذلك بالفقه ثم بعد ذلك بالكتب الستة على ما نحن عليه مجازا طبعاً لأنه نكوننا بالمجاز لأن صحيح مسلم انتهى وأيضاً انتهى الـ وانتهت الـ ابن ماجا والله الحمد لله منه. ونحن على مشارف انتهاء سنن عبد داود بإذن الله قبل رمضان ينتهي بإذن الله أنا لك